أرون، فأنجناه وألله إلا مرأته كانت من الغابرين، وأمطارنا عليه مطر فانظُ.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 بَيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَتُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِلُ أتدو في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعود. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِغُونَهُ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْتُمْ ارَاكُم وَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين تكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعود النفي منا.